ب「سم الله الرحمن الرحيم」「أ ل ف لامرا」تلك آ ي ا الك ت الكتاب والذي أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك الحق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 ا ل أ م ر يفصل الله الاول ل ق ء ربكم ت ن و وهو ا ذ ي مد ا ل أ ر ض و ج ع ل ف ي ه ا رواسي وأنهارا ومن ك ل ا ل ث م ر ا ن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 وفي الأرض قطع م ت ج ا, ت أ و ر ならいいならいいならいい ب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ならいいならいいならいい 私たちの思い出は何でも言うことはないです。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 انزل عليه آ ي ة من ربه إ ن م ا أ ن ت منذر ولكل قوم هادء الله يعلم ما تحمل كل أ ن ث ى وما تغيض ا ل أ ر ح ا م وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال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 الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء؟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 بقدرها ف ا ما عليه في ح ت م とは言うことは言うことは言うことは言うことは言うことは言うことは言うことは言うことは言うことは言うことは言うことは言うことは言うことは言 ل ことは言うことは言うことは言うこ الزبد ف は ذ う ب とは言うこ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 「えいやいやいやいやいやいやいや ذ や ك や ن やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい ي いやいやいやいやいや ا ل いやいやいやい ق い و い ا ل やいやいやいやいやいやいやいやい م いやいやいやいやいやいや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 جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آ ب ا ئ ه م وازواجهم وذرياتهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم والذين ينقضون من ويقطعون أن عقب عهد ميثاقه ما أمر بعد به الدار الله الله يوصل و, و في「フ ف ニア و アクア」「ファニアム・ ا ل ア」「ファニアム・アクア」「ファニアム・アクア」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 エフ أ َ س ス الذين َ ن ُ وا أ َ لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ق ا ر ع أ َ و تحل قريبا من دارهم َ و تحل قريبا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 أ م تنبئونه بما لا يعلم في ا ل أ ر ض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له منهاد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 أ ا امرت ان اعبد الله ولا اشرك به إ ل ي ه ادعو و إ ل ي ه ماب وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءه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 وما كان لرسول ان ياتي ب آ ي ه الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب واما نرينا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 <ت ص في> ق ل ك َ ى ب ا ل ل ه ش ه ي د ا ب ي ن ي و ب ي ن ك م و م ن ع ن د ه ع ل م ا ل ك ت ا ب